لآلاء لآل القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض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 ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. وَإِنَّ لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَدْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ تولّى عنهم وقال يا أسفى على يوسف يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه وبيض. قالوا تالله تفتؤ تمكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال ولا يئس من الروح الله إنّه لا يئس من الروح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا قالوا يا أيها العزيز مزنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئمك لأمين وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَيِّتَتْقِ وَيَصْبِرُ إِنَّهُ مَيِّتَتْقِ وَيَصْبِرُ إِن فإن الله لا يضيع أَجْرَ المحسنين قالوا تالله لقد آثَرَكَ الله علينا وَإِن كنا لَخَاطِئِينَ قَالَ لا تثريب عليكم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو الرحمان الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوا بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال قالوا تَالَ اللهِ إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَم تَدْبَفِيرَ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنَّ يغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا قال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا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 انت ولي في الدنيا والاخره انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل